آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين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 فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ أَتِ السَّمَاءَ بِرُخَانٍ مبين يَغْشَنَّ سَهَلَ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا كُشِّفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الْذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ مُبِينٌ ثم مَا وَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ نَجْنُونَ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ كَرِيمٌ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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وجروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَاعُ وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبْلٌ مَا خَلَقْنَا هُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الفصل ميقاتهم أَجْمَعِينَ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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لق إنك أنت العزيز الكريم